بوك تو شات شوتي سبعة, وستون. سبعة وستون. ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين جوشمة তার চশমা ভুলে গেছে তার চশমা কোথায় ফেলে গেছে তার হু ইয়া এই না তারা নব্বারথ হুয়া তুরা ঘড়ি তার ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে ঘড়ি চা দেওয়ালে ঝোলানো আছে باسپورت جواز السفر جواز السفر شيتار لقد فقد جواز سفره لقد جواز سفره. أين ترك جواز سفره يا ترى أين ترك جواز سفره يا ترى؟ تارا تادير هم، هن، الخاص بهم، بهم، بهم بهم هن، الخاص بهم، بهم بادشارة تادير بابا ماكي خوجي بادشنا لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم ايتو اودر لكن ها هم الولدان قادمون هناك لكن ها هم هناك اپنے اپنار انتم الخاص بكم انتم كم الخاص بكم كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر سيد ميلر؟ أين زوجت حضرتكم سيد ميلر؟ أبني أبنال أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك أبنال جاترا كامون هولو ميسيس سميت كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث اپনার স্বামী কোথায় মিসেস سميث زوج حضرتك مدام سميث اين زوج حضرتك مدام سميث